وأنزلنا من المعصرات ما أثجج ل نخرج به حب ونبات وجنات ألف فا إن يوم الفصل كان ميقات يوم يمفق في الصور فتأتون أفواج